والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقولها ابو العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتبترون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 119. وإنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 110. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفكون. وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَمَ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتحطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا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 فَسَنُوعِدُهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنِ اسْتَعْنَاهُ مَتَاعًا حَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُقْبِرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُون فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ لهم لا يتساءلون فامنا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويفتاه ما كان لهم الخيره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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تسمعون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 شهيدا فقلنا هاتوا, برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون عشر كان عشر كيبوغول يا كونتون يا سكالادو وعون كميدي هاي Kunnes saamme sen, että on siirräkkureenka ja kerinka, sen iäleva, temna, jadot, bohasi, kuka kumma, aiedekauja, kontonat, bohkabi, lavena, kena, midem, minne suorat il وماديه إن له ديجي حقه إنه له عديجي أما أماديه أرهن نقدا أما أمادي عندهم بق أو إن جاهن نقوده أياه رفيعيه دام لهوشة جاي يا سبحانه إن دتك لو لو لكن دتك إنه واسمه الله تعالى خبير حجري ولقد وصلنا إن حريري لهم أمضه أما أمضيه هر أما أمضيه ل أما أمضيه دندر تذكر واحد لحريري القول أري أما قص أما وعد أما وعيد أما مثال أما أحكام دراهم حلقتوس يسيء ملحوش جن ملك ولتجدن الواحد حريري القول ك لا عليهم أمضوه مدنان تودا يتذكرون إن ولكان الأحريري أي كوان ثمان يتعظون فيؤمنون ويوحدون إن إن تيوان ثمان قفك إيا حما كهرة حبيا سوابك أولنغضا خبيا رسولي الدين الرماية قل كايساك صردان دراد أي أن ولكي أحريري سوى البنى وعدي وحربوا ولا شهد قيسس لقد بيسون يا دسكي وريه انت بحريرني قدكينا وشغني وقلقت وحادب وصلنا ان من حريرني لهم ذكر الغول ارى هذا الوحي كوخ وحريرني سيكسان وعو شغني لعلهم قدكم مدناته يتذكرون وكانو حريريه ان يكون زمان اي مدي هذا أدمانهم حريري نيو، الذين أتيناهم الكتاب، وحاجري جراء ذات كميدة ذات كيارة، إن جري يا طور يا ديني يقيني لكن القرآن كرهم أيه، عبد الله ابن السلام بقى كميدة، أو يهودها سلمان الفارسي بقى كميدة، أو دين النصارى أستي، نجاشي بقى كميدة، أو سن النصارى، كل كتاد في الكتاب كهيئة هراء، هذا إن تودي بدنيد حميت. إن في عموة كجرتي قال تعالى فبوحو يري الذين أتيناهم آتيناهم أنه رؤوسين قرآن كور الكتاب كتب رؤوسين إنجيل إيا توراد إيا الزبور من قبله قرآن كنت سنسودقين لذلك كتبت اللسي هم كواس به قرآن أن يؤمنون رمين أيان أو إذا يطلع هذه قرآن عليهم خرجوا للجو أغرى قالوا حيلين آمنا رميين به قرانك إيا رسولك اللود أجيء محمد لبذا رميين سما بكونوا عويا إنه قرانك إيا رسولك محمد اللود أجيء الحب من سكان من ربنا إننا ربيك نحكيه وكسكان ياي إننا تاريخ هذه بيكور رميان كنا وحنا هنجري من ضبليه إنت القرآن كان يا محمد باء يعني من مسلمي كوا الله وجهزن أو تورات هي إنجيل هي زبور هاي سطانةين يا ربنا كو اسم حدوقا فالجودي القدي هذا هي ديني وهرمائيه أي أوي راعي أي كل أقمت حداين النبي محمد هي قرآنكي أي فماييه أي راعي أي كل أقمت سول بقى أجري ماله الله تعالى إلى وحيي ولايك قوة ألو كتابك كملها And Navyashi Hore, Eadini Hore, Humeya Rai, Navigandam, Ya Gurankana, Humeya Rai, Yu Tona Wahala Sindhona, Adja Hum, Eval Gutkoda, Marratini Lavakal, Dini Horiya Navyashi Hore, Humainti Rahiday Samaiya Navalgud Vikulay. Navigantambiya Din Dandambe Humayta Rumeya and I Raya and Middle Navad Baikulay بما بماكي سببتي أي صبروا دلقاتينه ديني يورانا واكو صبرين كوان دنبانا واكو صبرين وهو يدرؤون أي رعصيين بالحسنة وناد السيئة حمان تدقى الله تلمامي تطلع في عمبي عايين قورت الله ديبو أولا أفلقات ديئيو أولا بيقى الروماني تيزيئ الرعي ديسا لقو إلا عياما لقو عدا ديو الصفح والعفل إنا يقفكي إسكال أي حمي سكجزد أيكو أفال جودي جرن كلك ويدرون وعي راسين جرن بالحسن وناقة السياح وماها ومن ما كعجان خزغناهم كده في ينفقون ودوين كبرلكي أي أيكو بحير أو وإذا سمعوا تبيع دولا في نانت أرد إذا سمعوا حد يمغلان وصلما عبد الله بن سلام نجاشي أوكر الا لغو عن تربقش ورا المصلحات كوجرين مصلحه اخره كوجرين او وفائده يا لارك رك يا لغو اللي يرى لا يحقق درهما للمعاش هل ريال قد كنولته كاين للميزي وركاس ولا حسنة للمعاش وصواب او اخره كيره تنمر ان تربقش اللي يرى مصلحات هي من اخره مدنا اللي ما حتى واحد نوع مغلان أعراضوا وهكا جيت سادان عنه عن اللغوي عنك ربقس كل سباي مده جاستان كمقه بقلام ماساله هاي اسمتها واسكلاوانيه وصدق الله إذ يقول وإذا مروا باللغوي مروا كراما يقا اسكرامين هاي ماسال مدهدين قل انتامها حقا سيخمرايان والذين لا يشهدون الزور ما الحمله كما قيب بقلام وإذا مروا باللغة مروا كلاما أعرضوا عن طريقة شكي أن عبد جستان حديثا إلى ما كفيف كشانو نوسي مادن بشار الله وقالوا حيا هذا اللي أنا وحن لينعي أعمالنا أعمالا صمئنه سالحة سواء كذا لاكتس النجا كله ولاكم يدنا أنت ربك أشكرني يقولون كينا أذنك إسكالة ملائقة إذن سجيلة إذن كنوا حسابة الله سلام عليكم تن تي دعا سلام متاركة الليلة قم كما كانت لغاء في أمنا الله مع سلام الليلة أذن دعاء اللهين أحريرك وجران إن أضوحه وضيه ورحمة الله والأكتاة قوين إذن وما دعاين إذن سلام متعارك الليلة كلامك لا تفيد. النبي ابراهيم به وكويري. سلام عليك عليكم كلوان. صنواتي و ك سلام عليكم. نبض الجير أهلان. ما عاجرة لا نبتغي الجاهلي. أبلغكم درخنم. حداً وحيفا إذا سنين. وأني قرني يا حبي يدينك وشاجر. حداً وحيفا إذا سنين. حداً وحيفا إذا سنين. هو حدوني يا أهلان وقتها محادي ايغان لوميني محان كولا جايسانا كل كجاهل واحا اللي ايغان افكا يا ايغان ايغان ايغ اقل يرام بايسو كودانان ايغان مصلحة محايا لي وقتها يدان تاعتلاك وقتها هذين ايغان مالي سكودان امرقاك انتو يهولان تيري وحاا اسلاك انتا اللوغو تاراقاليا دانا هاقيا وقتها لكن مركة وحان وحباها هين لصوبا وحاو وقتها ايغان مقان امرياكينا كما قلت تم تع دينك كما قلت انا كو سيكي شمس سلام عليكم لا نبتغي الجاهل دخلوا اصوكلا واحكم الدرس ما شاء سنه مر كما شاءنا ولا وقتك قالنا يا الولد وقتك ولا لمني يا لوجهك اقول وينك ايوا سو قالنا هبنك يا مالنك نسافي ويني ولا يدري ان لحمق تبارك شاس لموه هنك يا مالنكه واسكت من امري سيفيني امريكي سي او جيريب حباين كان يا مالين كامو كاكوما امريكا لبم جيرو كل كواختي هو مسجل دقيقه هذه لان كجرني ولا دي كوغو سو نوقن ميس حباينكي علي انا قيامه كدو لماذا حباينكي علي واكاسي سوده قيامنا وا كوغو سو سوده كل كواخ كاسي سوده اي وا كوغو سو سوده ان كسته با كوجيرو كسوس علماء كدو ان زعات إلى مُحوله وإيمانه وقت إيمانه يزود، إذا حداد هذين كأي مال كأي صداق فيسو وحاقو لافيد أمر جاها حداد عمل صالحه يا ونا كدوب وتوقف عليه سو والركو إسبوع وقت يزود كل كنا لأن نبتغيل جاهرين وحن وعي وضباله أننا مرهس أنو منا ضباله ومنا تجنو وحناكم درس أنو إيرين أنا أنتهى واحد لعادي، بدك أي نوع مني؟ المؤمنين توري على الكتاب كم يداي، القرآن كي النبي عبد الله بن مسلم أو يهود سلمان الفارسي أو إذا إيران ولا لكن دينه النصارى سيد، نجاشي خلاص هك ميداه، خكرنا واجرين، سيد أنا مارك اللي بابالجود يو نقلبوش من باب التاريخي بوا، اختيارنا لغة برايا، وضوذي لغة الذين أخيارته أتيناهم أن سيني الكتاب أن هرتورادي إنجيل كتبه سيني تورادي إنجيل من قبله من قبل القرآن قرآن كان هرتيس أن سيني هم أخيارتاس به قرآنك أيؤمنونا خمئن عليهم نجاشي مركل سعة هجره وقطعه صورة الماء دينه بس أمر نهديه قرتي او يري وحناي محمد لو دجي ي يسلقو دجي تفير انتو قادين تاسين لو فرق او مدخش واذا يتلى هذا الاخر عليهم حديث سلمان النجاشي عبد الله بن سلام قالوا وحي همنا رمينا به قرانك يا نبي لو دجي لقدا رمينا سبب كان رمينا وحاوي انه قرانك يا نبي الحق من سقون من ربنا أنك ربك أن نحقبه كالسقينيه وحن محققه وهباله أو سكي أو كجريون قاملك المشركين تلاقيه إن هذا إلا سحر يوفر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا ساطير الأولي إن هذا إلا يسكن افتراه وعانوا عليه قوم آخر قل كي قال ببخطك السبعيان كون إنه الحق من ربنا ملك لك من إيمان كمان إيمان أوله حقيقة يعني، لكن كوان المشركين تحقم حقي كواركين، وثاني ويا أهلاب على بداية أبد كود بحق ماركين، فنارك دارنا إنه إلهي يا سبحانه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، هرتابوا ويا عجيل على ماركين لتنذر قوما ما نذير أباؤهم فهم غافلون إلى ما يقانين آخر ما يقانين نبيا ما يقانين دينيا ما يا ويا أبي ياكود يا وياكود واي إسماعيل بن نبي قدم بيجي إنت هسوقون أنا كده بيسجع أيه حكماء لكن كون حبايوجي وحبايوجي كل كاسه وحيسو دليل دل شدح طاي قرآن كي مغلان يا قرآن كي هراء يا بني كل كاسه يسوع إنه الحق من ربنا سبب كمرك عقق كرتان واقرة إننا كنا من قبله مسلمين أول إلى كحيرني ديننا حيسني نبي الله توسعني بعض يا باد إننا كسينه ان اننا كنا وحنا من قبله من قبل نزول القرآن قران كان تجسن سودكينا وحنا مسلمينك ولك حريزا هو كان سن مركا لو شغي دقنك ودي هبلك ودي واكنا انا تعالى خبي وحي لولاي اخيار تاس مين تونا ولا سين دون اجرهم ابلكود مرهتين لابا قولا لصينا داد يارون نبيك تريه عليه الصلاة والسلام و لابا أبا القدل قار وحاوها يكوارهاد أنكورتاقنا هاي و دادك أهل كتابك أهو و دينتي وراء كتوسنا تنا كتوسي لابا أبا القدل إليهين كاسنا أجير أي جيران ولاك يوته من أجره مرتين أفعل جدك ولا كل كليمة من ما شيء سببتي الله سينا أي سفرود الغاتين أي طاعديكو صبره مع سيادينا كصبره مصيبة يوحي رب القديرين أيك صبره أو يدرون أي هذا الراعيانه بالحسنة وناك السياحة حمو وصدي الموداد يلعي اللقب ما في الغاتان وأنا ما أظل مريان رئيس كلافة، وهو واحد إسكالواني، أفتح ملقوشة جبك ميا، أفتح له لوح عبدا كويه، أفتح لقوشة جاكويا، أفتح قران اف لواهر يا اف أفتح لقوع يتمبك ميا، ماركان منك عيا قوش جيسة، أنا يوم اتجد زي ديجي، هي ضارك عينا، أنا كقفق العين يسمى، نت كلوان وي. ويدراءونة وحريقة بالحسنة وناقة أي أسئات أحماها لوسو قد أي غائيا ومن ماكي أو صافطة ياللغو ترينا كوسبرواي لما ندلو قادواي صدقنا الدقسيني مول ومن ماكيان خدعناهم كل فينن يجسنا ينفقون في وضد إلى رالي كي هاي أو حلقو بحياوير أيكون بحنايم تلمنتوا ضع أفرادنا عفي في المية دوسناه قبل نموه وإذا سمعوا هداي مغلان اللغو وارحمه أعرضوا خشية سنايا أنهم لغوا بي أو قالوا حيلا لنا وعلنا أعملون عمل يالكن النجاسة ما يسنو النجاسة نقول حسابتما يا إشكالا بلجود كذا ولاكم حد لذيهم أعمالكم إن كان عمل يالكن لذين سلام النبض قل عليكم كركن آت واحد كدر صم ينو لا نبتغي مرة سنوما تجنون مذونو الجاهلين وحن وح وغين مذونو إنك لا تهدي من أحببته آية عن سب النزول إلى سب النزول كذا وحول خزوق علي سلاط وسله صاد وهو به لين زي إساقوا على شهبرتي اللب بالودك كجير إساقوا على شهبرتي اللب بالودك كجير يو به لين حبرتي و هذا شيء وعحنانه يسي تولي أي أوليش عبد المطلق وأبيش عبد الله احنا لي آحنا أنا دي عبد المظلي بسورة قالينا مركو النبي اللي لي حسن ما هي العمر جيزا هو يسأله دم تجدهنا ولا ديلش عبد المظلي هذا عندكوا هاي ولا عبد المظلي بن مركو النبي قال لي حسن ما هي العمر جيزا هو يسأله دم ابكونا ولا عبد المظلي هذا او عانوا ها قراش ساقا مركا او ايير مركا النفط يقف تايبو الشيء المي تباني اللبان نبو للي عبدالله اقع النفقة لليمي راقي كلاواتو بيين ابي طالب باحد الله الرقاو في عنا وحوش ابا محاد او ايدينا عافيس اي جيريدا محلاركي جيري مركو النفط بحيو اي اي انا الوران اي ايا حكاكو توكادن اي حكا اما محاد او اي سي او كما ودو دو علامه ادي نو اومو اوینو ابد فن سوجوګي محمد وانا عادي هي واله وحوي لما گيهي باطي احمد اول هو يجي بعد ما تاي ابي لينا وادين تاي اني او دنبايي دينتي ويل ربي حبال دونا سيكون له شأن عظيم بولاي. Nakimimimejä rasulimimejä kano, kun Afrikkaan, ja kylä on muu muu muu kuin naulaji. Pahoin nimet on kymmefoga, ja se on muu kuin kanadala. Ja ja muu دا وحكو دا مجرنا وحكو أنا واقول أمام جرناء يا من لكن هذا واقول أمامك أنا كقول كي أقدم وين تناجده وحولي عند المطالب قعنتني محمد سيد جير وقفت قعنتي أبي طالب وسان وجري لبدي كعمو النخوش بقى بتوجي صدح كعندك أنت النفط حي يسأو هاي أنا أردت دردار واقول ويل كان هلا دوري دردار واقول داي انت كأنت النفط كتب حيسي كان النبي يقول جل كذي تسد أبو طالب نعيشان كثر عبد المطر بن أول الله فدك عمود سام كوي نفتك ربح كل كواشي تيجي عند النبي يقول قالي هذا أبي طالب هواه من فيه هذا كونه من يجري ناجي هسه يريره هسه حدوث صفينه من في سالذي باب اللابات أفرج من سنو كاري أبي طالب واجيوجا، طبعاً كيس سنو المكان الجوجي نولا او النبي جيل النبي يعني، إنه في ميلين اللي بكرة واي أبي طالب نفسي بقى بعدين نفتي عندي قبض النبي يعني كان عادي وما نكيلومري واي قراشي قراشيوح والباقود ضيذي والويل كان ويل في عنان كاسين أما المريقة بو. كلك اوحو ارنتي سوسو اطرابي طالبا النفطي اوطيمي ماك ازا اننا ريكو يا عم قل لي كلمة حاج لك بها عند الله لا اله الا الله محمد رسول الله انت كريه تلني ان هدو اله اكتي اخرى كود دوده وعال كان كفدي ابي اللهبه والالكيه عطبة وشايبه والواليد ابن المغيرة ملا انت غرش باكو ورقزن قولك النبي قريتوزرا يا عم قل لا إله إلا الله يا من الله تعبد المضالق من الله وديني أباك أبي الطالب هذا قردي من يا دينتي أباي أو الرسول قدر نعيمية قديم الكهير هذاك قت زوجريتي أدمك ليجا ولاكي والقدير يا عم لا إله إلا الله ايضا اترغبوا ملة عبد المطالب ابا هاقي عربوا لن حكومي جيري دينتي سيمات قلعاني سلي وارك الله قدر اندورنا فكان اخر ما قال ديني وديني ابايي قال لي قاعده محمد قبا يوتريي اولي ايه والاقل علمت بان دين محمد من خير اديان البلية دين لولا الحذارة او مخافة مصب على معلها أولا ايه وانا قاعد دين لما دينة محمد لولا المرامة او حذار مصبة لو وجدتني سفوها بيه لها يوالذين عايا ايه الى الآن تبع دوت سن حباس با مركو اوضاق النف بحيري حل سمعت ايه محمد ولا دير كان مغليتي لا اله الا الله بيه حباس با ايه وما اتصورك وحير ما تسمعني انا اقولك ما نمشي وجوكي عباس لا لا نبي قال كدلي ير مركه مركه لو وايه لو غا دغا عباس نو مقلي نبي كسمشه مخوفديه انه افكار التركي مركه لا إله إلا الله كل صاحيري ما اسمعني كوا لور انت لورد ابي كذا بختي انا انا النبي قال كوادر كاسلام ني الله جعله؟ قال تعالى خذ إنك انك هذ محمد لا تهدي فننكم ما ابوري كرت من روض احببت جعلتها من قال سوكرية وشكري ابو خويا ادر خويا سي اخلاص يدا بعد مو خو وشكري لكن هذنكم ابو ركرتا شغله ما لا حاصل ولكن الله يهدي ما يش حدا نذكر الى هنن قلت لي هذن ما هنن كرت يا أيدي سورة توبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنه مصعب الجحيم والجار يضيق إنك هذه لا تهدي لا تخلق الهداية حنونك ما بورك في قلب من شو لا تجد أحد أحبب تجعل إنك هذه لا تهدي ما حنونك من روحات أحببت جعلاته ولكن الله ما بيثلحظها أي هديه هنونية من روحه يشاو الرضو وهو إيبان أعلم كاقم بضن أذيك الرسولك بالمؤتدين تذك هنون لغو تلقري إيبان كاسجيز أذيك أقانو وهو إيبان أعلم كاقم بضن بالمؤتدين تذك هنون وقالوا إن تبيح دامعك نطا خاطر قال الله مركي دعوة الدين دلشروا جدار باطلا أذل دار شام هذا كجري مركي رب يرسل الدين ترنيا نجيرا هاي بيجرين روك أن الله قالنا حقي حق أن الله قيم ما أنا لفدملا أن لا جلنا الله قال عاج كل مزارني هاي حرم إلى إلى لي وقريش بعد ألا تجيء أن غير أرب لوجودي أنتي وكذا إذاي أكون باب باذي، أورك أصنعه لي، إذا تري أورك ولا يجي، فنكم ما، كل كإدارةك كماعري من قرش، هذا أساس على ليها، هذي دكت كمسلم كسيجنا أي دولة كإسلامية، كا أي دين قال أن خبصني شيء كله، وين أن قوانين تا، هي هرم مركا، هي دايح كعمتك، هي واحد عماين، واحد ما يساله، هذي وقالوا حير مشركين ذي كفار قريش إن نطلع حدان راعنوا الوداعنوا معك اللهم محمدك لا جل نطاق طاف لطفا من ارضنا للك أنا لك قادرة كن حرم كان كل كن لقى قادر اله جري سبحانه أولم له ما موانا ندج لهم قريش حراما حرام كان قيم نقبلن أمينا نفدين ده يجب الله صورها إليه حرمك ثمرات كل شيء شيء لا أرك الله صورها فزقا دافين من لدينا ان لقى اباك تندا انك دافيني انبتجيني اساس محيوليه ولكن اكثرهم بلنكوت لا يعلمون واحدا ما هذا اشكحضيو وقالوا مشركين في وحيها لين انت بحضان غعنو الهدا هنون معا كاريق محمدا كلاجي لح هنون كي الدين تضوى تعدان غعنو وانحار كي يدلقان ككتاقنو نوتا قدفوان على من ارضنا لنك انا لقى قادنا ايو لا والله <سؤال> مانا إمانة يا أول <سؤال> من ما كين ما وانداجين لهم إياك حراما ما لقيم لهم حرمة مكل <سؤال> مكرما آمينا والنبي <سؤال> تجليها يجيبه الله كحيو إليه كل شيء شيء لا أرك كل اسمره خزقا دافين درت من لا دونا أكثرهم عنك دافيني ولكن أكثرهم ملك لا يعلمون وحمقون وكم من قرية؟ إن دموعي بدل لحلاقي يا يجي لجوء لنا يا وكم بلانا ألقنا إند رجنا من قرية تجمع مع رجنا ربي الباطرة كبيرتي معيشتها نلش هذا يلان تداك كبيرتي أفتلك تسمو قط مساكينهم ذيول لم تسكن لمدج من بعدهم جلسو إلا قين هرقل مموعي قفسة اوه كده الاوكور رحكوكا بطو اوه انتوا هكرا كعرابا موغي اقلا دو دي لما دهجي الى اوه حجير اوه كورنا وعانا نحن انك ايباه الوارثين انا نحن الله انتان دادك حافنا انيق الله نديونك اوهلو وما كان ربك حتى الهلاك بقايا الهلاك اللبه شردبه لأيها آيادا آياد يابلوه دادك الملك اللبه شردبه اللبه شردبه هلاك كور ريسا شرده كوربه kolgan lalaga yi rasul lo diru hadan ba rasul lo diri hin ayangaari lama halago sardiga labad kolki lo diiga gada ay kolka marka ay labada kulmaan dirid rasul lo diro lo digedi ko iya dulmi barku rasul ki dige ka gadaal la sameeyay labada inay maadan iska maa أي دنا عديسي وما كان ربك هذا الرسول محمد الرسول كان رب جماعة مهلك القرى تجمعينك متجوجة حتى يبعث إلى أودروا في أمها أم القرى تجمعينك تأوي وعاصمتي كم تلثيو الرسول أنذر مثل الدير وياطلوا أغريه عليهم القرى أكركوا آياتنا آيات من جاكوا أغري شردي كم أدوك كل ما أدوكنا يلا ويره ما كنا معن واحا وانت هلكني وني جن ما هلكني مغلي القرى تجملينك ان انه هلكنا دبا توع اوجهي قلنا لا قادن ما لا هلك ما لكن دول مي جاي سمين ايات يديت الحق ايديت اي يا هلاك السبب لا بقي هلاك السبب توهي لا بقي بواج جوقا اولا رسول الله تري أفضل وخلق الله على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام أي الله درعي ثانيا الله يبانيا أو محمد بيبانيا ظلمه وكجران حد مهلا قلو يأي يقول لك قاتوا وكان بدنا أهلكنا إن من قرية دقما إن تارغني مطيرة مطيرات كبيرتي معيشتان رشادة فتلك تاس مساكنهم أقلضوا بواي لم تسكن لمدقين من بعدهم قلاشوا إلا قليلا حرق المم مواقية وَكُنَّا عن ن عن أن الوارثين الواثين إن الله اللو ق كان ربك خج معها ملك الغة تكمينك مذا لااج حتى معوض إلى رب أدررة في أمها أم الجة تكمك تأها أمعدلى حاصمة نجاال المعددة والرسولدررو يصل وما كنا ما نهلهلك الغرة تجمعينه هلأجنه إلا هدانه تجمع هلأجني وأهل خاطط كذا أضالمون قدرناه كل كم مرة لمركت قدر أنت هلاك فيلو وما وتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وعك الجوابي سؤايدا لبعض آياته حد يرادن هدان خرمينا كان هداد وحرم ما يسبول كان هذه اللدفيه هذا اللدفين ما لهم قديهم بقيم مره وافي ما علمنا ولا وضعنا الضغطين ايجا لكن هداد اخر القيم كلاتو وانت ايمان صاحب صوبن يا عمل صالح هسه ايزو الاخر الملكايس انو الوينا كل كالدنيا هذه لدفيه حدا لدفينيو لدفين وهي حكوماريو وحكون اولاديو اي دو دمبالما يا ولد المحله ما هراء تعالى خبيوح يلو موتكم وحدونك لا يدين كسيو او منشين وحكاست مدحنوا يا مال يا عافم اولاد عانيه ولادين لغسيو فمتعوا الحياه مروا لها حدوي الدنيا هزي سيسي وزينتها قرح دالوي سحقد وما عند الله الا افت وحيا بلافة جناه حور العين، أبروقيا بس بص بس، أخير كفي عنا بدل، دون وحيال إلّكِ، وأبقى كسر راسية بدل، كمرها جاي، خل مال ما جوزا، لكن تاسخار دون مال رديمه، وأبقى كسر راسية بدل، أفرات تعجرون وحما تيسين ميا، شير أدمانة، أم غباءي، ما حد يقول درسنا يجي، شقيقني بدل. وندماني عقلي انا ماشي حجرت افمن روح ان وعدناه يظهني وعد يدو حسن وانا غزن قف جنى يظهني اوفى ويسى لاقي له كل ما وعدي ما كمن قفل لتوى ان ما تعناه خحسيني ما تعل حياتي من نروح عد الدنيا هصيزه ما دنبايا ثم هو يوم القيامة من المحبارين عدا بلقينا مارين تقيامه ثم كذا هو يسعى يوم القيامة قيامة المارين هذا من المحضرين في النار نار قد يحول قدو يارنا كمذا لبعضنا سكمل مياه سكمل معه لبعض قدوس قرتنما وما أتيتم وعلى وحي لا ينسي يوم شيء وعكستها فما تأوى الحياة ما راح الدنيا هو سيزود وزينتها نرشانه وسيساق روح زيديوه وما عند الله الى اكتي وحيال اخير في اعنام بضان وابقى تظل الى الجوكيد بضان اعفلا تأقنوا ما هو اذا وحقراني حتى هذا وحقرانيسان لبدان اسمك جودان وعن المهجوبة يسان ايدي سيجين وحاصان بماني قيميك بضان حلقا كينا ايه دادال كينا لنهان نغلو سيداد اخرتا بدا في أفلا تعقلوا أفمن أحد وعدناه أن يبوهنا ربي سبحانه وعد يبو حسنا وناقصا ومومنك جنة الله يبوه إن الذين منوا وعملوا صالعات لهم جنات نعيم كركدك إيمانك صوبًا يعملك صحيحًا لا يمد الله يبوه وحى إلى أوجبها نوح لقفا ما إن الله لا يغلف الماء انه كان وعده ماسيا افمنحد وعدناه ان يبو هني وعده يوه حسنا وهو المؤمن فإلهكم ايوا اوفى ويسلابقه يبو هي لو يبو هي لكل ما ياكمن لمده ان متعناه فحسني متاع الحياة الدنيا الدنيا لنرى هو الكافر قال كهو ما الموج جوق بيانا ثمك غداد هو يسقي يوم القيامه يا مال من هذا من المضلين نرجو ذوال نغدياري ايو كمي ويوم يناديهم ومظهر من مظاهر القيامه قيامه ماكلتون يا انكي اولسنه ان واحد مقنجري يا خالق مخلوق يصر تاغني ايها المشركين على فوت قبسن تذيرا كسوك كان ييلاتن اول ما لين تادغوتو راكشان وان من اول بايق اللقم مقلي ايغول هؤلاء شفعاؤنا عند الله الى الهات تي هذه لا تكون انا ونو قونا ملل يجرن ما نعودهم الا ليقربون الى الله ملل يجرن الى بل وحيا دبا سوجن جيرتن و قال تعالى فدي ووحو ي قال يقول الكريم وما و وحو سيغتا يوم ما لين يوم يا بلول يناديهم إلى و ضواقه امها او فيقولوا الى به دون اين شرككم يقول ال ال الذين يلي اللي يغار ود اي الذين شركذا قد كنتم في الدنيا الدنيا لكم هاجرتن تز امورك وكوبنا واس انهم شركاي الى مامور كالحيه حد الملائكه هاي إياه حد النبي اياه إياه حد الرسل هاي إياه حد الصالحين هاي حد الحديقه هاي حد ايار هاي حد القريه هاي. هاي وحدي حد الغرب ودين و خوي ترىين دي جرتن اواي وحاض لا يقول لي قال الذين وحي وحيكوا هدلان حقوا واجبي عليهم كركوضاء القو إلي عذابكو بيكوحوكونا إلا عابدي جيلي ورؤساء الضلال شركيكا إيا فساككا وأيا نريدكا أهرسوه لي واي وحي يا ربنا يا ربنا قف بيكرا عابد عابدي مجي يأكل حيكرا والي سورتها قني خبنا يا ربنا أننا جربك أنو حاول أيكو أن الذين كوا أغوينا أم بادي ييني نتبص عليه أغويناهم وأم بادي كما أغوينا صارو بادي يني حتى إذا ما أن قصبين وما أن حارين أننا جنفتن ما أن هنوسني كرقم قف عن نفتي سكاجع الفاقدي صي لا يعضه قفوح نفتي سواي مقصينا سينايو كرقم كواه لذا نبص يقولكم أنتي يعملون سنهي أيه نون قسيني وإنفسوا لك أجيء لي أقوينا أم و كما أقوينا سنو باديونه أكره معنا أنك يجى باديان سلوا رائحهم معنا أننا ما أنتسه تبرعنا إليك وركضكم تجنوه معنا كم مرة وحنا وحكون تبا سبرانا واغارمرني اليك اذكرب يا ان كو غارمرن كو بري نكوني اما كانوا كو وان ما ينهان جيرين ديانا اناغا يعبدونا كو انا عبذو انما انا عبذيك شي دا سي الله مركاسا لا يرى و هياي قربلو يار كل خادئ اصنام يا مال يا كل يا يرى ادعو مع شركاءكم وعد له وحلوه داهين جرتين وقى فدعوه قل كاسي أصنامك يا لابك يوح يموت أويرا أما البشر كيهم مخلوقاتك كي قال خور كان عبيد جناب لاو كالك يا هو كده أنت دوتي يا كده فدعوهم فدعوه وأويرا فلم يستجيبوا خوهم يراهين لهم يق معن أولاد هين والرعب العذاب في نار هدوات ووجود وحي ليس لو انهم ايجاني كانوا في الدنيا كو هذا يا تد انت اللي لو داره مركز سفرتل لغنينه وحيج هذا انت خمركي ما عاد يا شان ما حد ياري ويسن يوم ما ري وش منادين ويله وياري دونا ددكه او في ماذا ما حد جبتكم كوابلات المرسلي تكيا لا لحظه خصوصا الايدين صوتيره وركه ايدينكن ماذا كولاتن ماذا جديده دي وخلا قرنا مالا ولا ورسني هاي فحميت وحينه بشه عليهم دتك قركوده الا باو وريالك بابا ماذا يقول لك يوم يومئذن ماليمته وفهم إياه لا يتسألون وعبسوا يدين ما يقولون يقولون أنه يقولون أنه يقولون أنه يقولون إيمان صوبا يعمل إي صالح قفك سمايه لكن يقولون أنه قال تعالى فأما من روح تابا كان جفك يجفك قال لماذا؟ سيركيه نفاقا كان نغضا اللو طوباتك او آمانا حق ببور رميه أوه عملة سمايه طالحا عمر صوبا فأساه وحاسقا أن يكون إنه كاس أهالا من المفلحين بدتك قولي زوج حتى ألدي لها أما من تابع حبلنا للمدهم ماذا للمد المامين ماذا للمد المامين تاريخ فلان للمدهم أدونك مرشي لأبوري إلى مالك اللي قد دينا قفك هو شيسا نقوته إنه قفك قال إله وقام نقوته دبقوا فيما هي حق أمل في أي مال من موصول مستيوان قف كي منى الليله لا بدين منى الليله شد ع دين منى الليله بالعنت منى الليله خجي من وموصول مشترك قف الله قف الله قف كي شان يالا سن نكون او اد كل حصولك له وشك دتك يوم ما مال هو يريدون قف يقولوا الى دتك كدي دون اولو الى دلبنا وحي اللقار وذي اللقرب وذي اينا شراكائي كوي وحي لوا داقي آوي وكي ياللو جهدنا وحي غير الله عابدا اللو جهدنا ياللغا دينا وحي اللعابدي جيري اينا شراكاي تتكي وحي لها اللي لا عابداي اي شاري يا خير الذين مشركين تس عمون وكوبك بين هواسه انهم شركاؤه لي اني اني واهله وداغان قال الذين كوي ويرهده حق وواجب عليهم كرقول القول الي اب ربنا يا ربنا أننا ربنا هؤلاء كوان ددوينها الذين كوان أغوينا بادي ييني أغويناهم أننا بادي ييني أغوينا دلا كما غوينا سان أننا بلافاة أننا أغوي بادي يوني أننا أغوي ما أكرهناهم أعطل جواي بادي نماذاكم آنن قصبين أي شكل كانوا توقعون تبرئنا حتى وبرينا قنني إليك أديك إبر أنكو برنا قنني وحن مسؤول كناي أما أن تولد قوتنا لو مجدرين ما كانوا ما ينعي إن ينا أننا جايبودونا قواعبودة آيات كربل كانوا يعبدون الجن جن يجاني عبودي جلنا أننا نم عبودي جلنا وقيلوا حمر كزليمة ودعوا شركاؤهم إلا يعود شريعة لجرت أُيّارا فدعهم أُيّارا فلم يستجيبوا شركيهم ميراهن لهم كوان أُيّاري وراءه سيُلني واحد يركب العذاب عذابا يركب وودوا حج على إسدن لو أنهم حذّيّا كانوا في الدنيا كوه عذان يج على إسدن يحتدون كوه عنونه ويوما مالا وشئ وشركة في ملك اللي هو ايديو أهلا لا يعتين شركة هو اللي هو بحي خصول اللي ايدين صدري وكتب اللي ايدين صدري حق اللي ايدين شاكي محاديش المحيدان يالي فيقول ابو حلها ماذا محادي اجبتم كوه قلاتين المرسلين كوه اللي ايدين صدري فحميه وحمده باته عليهم كركوده كمه ده باته الانباء وراء ريال وحلا شاكا مالك تعمين ببيل ايماد حد الله شاكا مالك يومئذ مالينتا أوفهم ذاتك لا يتسائل وحسويدين مهايين كرد لالالذين فما من روح تابة إلى أهو النغضي أوحي قفاس قلي كان نغضي الله النغضي وآمان حق دابر ميييي وعملا سميييي صالحا عمال صوبا فعسا وحاقبالا أن يكون إنو كاسعانا من المفلح انتقو ليس تيو وربك يخلق ما يساق وربك اديق ربك ايخلق ابوره ما يشاء وعرب ويختار ودورته ما يشاء وعرب كل خيار بوح الله له اظومها خيار ملائكي ما لا خيار معاجل وجهي خبي وشيغي او دجيي اصمح ودا علولي ادون ملكيا ولا ليه اتاي خيارنا مليي صغر بتنا ميالي كرتي ما على قسما عنك اما يا خيار له كل كوخ خيار له ان يبيح المره وربك عليق ربك يخلق ما يشاء ويحكمه ويختار ما يشاء وربو دارته ما كانت دتك وما سكناني لهم ايا الخيارات خيار دتك وما سكناني ايمانك ابد تجي يا محموره تي وله اضم ما لا فرق ايا منهياتك واضم ما كرهه لو ارملو كان سما له سربان يراما إذا بدروه إسان رمياله كسورة قلمها سبحان الله إله إبلان بدنه وتعالى خبه وأو ككر نغضي عما يشركوا وحان إله أشيء وشري بياله المخلوقه إله واككر هذا ما لي تريد إمتعان لك إذا وحان إله أبو رأس كل ركبه وحان إله اللقرب إيقار وضم حيصا مايان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من يكون إلهي هلا قرب وضو أو هلا قارو وضو أم حي قبتان هدو إله أبوري أونكو لن إيقان أنه وحبه أبوري موحد قرنوه يقول أفمن يخلقه كما لا يخلقه إلهي وحو الباب ورئي وحن أبوري وهم يخلقون لبدان ماسيما أفمن يخلقه كما الله يخلقه أفلا تذكروا مسكح مجلسة المياه ما المجرمية سيد إلهي أدمي سالصيماي سي سيد إلهي أمك وحلاقة عيسية درسي قدم وحوكس أفزيع صورة دوامك وصورة توحيد تندى وح على الجار وذا أمر الجرب وذا على رده قلبه جدنا ما هين لجاره كل كصورة بي سبحانه سبحان الله الله أب لعبادنا وتعالى خب و أو عما وحى أن يشركون المسركين تا إلى هلو ذا جناي والربوك هذه الربقة أن يعلموا ما تكن صدورهم ضد كلابطة وضوحي قرين سحن إياسا ثنيابا ألا أقوان لقرب ذا موقيه على الشيء الله موقيه وما يعلن يوحي موجنايا وهو الله معبوز حقها لا إلهة أحد جعلوا عابدا مجدرو إلا هو يسرك لي مهان له إبك لي الحمد مهد في الدنيا دونك كل ياي والآخرة يو كل ياي وله كل رسالة الحكم قدوم فلأية يجرم المرأة وإليه إلى الله ترجعون الله إيمخ هداك وركان قاداتي واتوضلا على شأن قادين إياك تقص يا الله يبختي ولتين لا بد إلىها اللو تجا ولا ينل ما وربك رضيك ربك يخلق ما يشاء وحرب أيه أبورا ويختار رب أيه دورتا لا معقبا لحكمه ولا رهدا لقبائه وهو سريع العزاء يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء يخلق ما يشاء ويختار رب دورتا ما كان لهم أمك وما هاني الخيرة وحد سبحان الله فبعب لأن وَتَعَالَى فبيواك كرنولك اما هو حي يشركونه وحنودا جناين وربك رَبِّكَ ربك اكلي اي علم ما تكون صدورهم ام لها امن نخله حبط كود وخرنا توحيد خالصه هي شرك هي نفاق هي كبر هي عجب وخا ولا موجيي ايي واخا لا برييي واخ اسكوسي و الى كليتا جيدا اصلان لله عالم الغيب وشاهد وحق قرصون ايي واخا موقده لبدكاريساو اليم بذا تشجو اصلكليا لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء اروعجيره ايي قرصون مال يا انها انتكو مثل قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ناقو قرينة كستو العج كرخ علمك أسمحيك قبل الجوع هذا كلي في صالحه أتوم علمه هذا أنكن وما يعلن وحي مُجناية وهو بكله الله معبود حقها لا إله كرح بمعبود المجره إلا هو يسلم ماهانه له كله الحمد لله في الولايات الدنيا ذا قد هذا ومحمود قيائي أو إسرى هو إحسان إيه أبار أمك سله أن الفضل بيد الله يؤتيه ميسا والآخرة آخرة قد هذا إسرى ماهد كله أحد كلامه وله كله الحكم قدون له وإليه إلى الله أترجعون الليلين غاب نشاهد لي أبلاك بالله قال تعالى مشركين تيمرك والوثو جهستي وحال يرقوا الله أيها الرسول الكريم فصولك شرفت له بالويد وحاطر هذا أرأيتم قالوا وحديث شكتان إن جعل الله إبهدوني الله عليكم كركين الليل هبين سر مدين جوبتو قبل كاتوجا هذه حبين لينظر إلى يوم القيام حبينات وما ريم بترجله واجو سؤالو من إله وكم معبود غير الله يا يأتيكم إذن نفتي. إذين لا إيمانا باللي يعينك شيء قف افتي إذين كان واهب الله أفلا تسمعون مويدا ويدام وح مغلي أو كلك يشنق الجنة هاي أو حلا مغلا ساس أفلا تسمعون لوني سؤال بذواتنا قول الله وحاطر هذا الرأيتم قال إيش هذا إن جعل الله إباهدو يلو عليكم كركنا أن هذا مالني ماذا سر مدن جوته حبيب بادي لينك دافو أو أن كراثي تبلد للسر سينال كان لا دخاجوايو إلى يوم الغيامة حتى مالناه تو من إلهنا نعبد وأقوما رجول الله إلى أنا نحن يأتيكم من الله ما أنا في ليل حبي تسكون أدرى عزةً يا هبانك قديسة أفلا تبصرون وحان حقل إذين شغمارك هذا حدبوا من رحمتي واجب لكم الله إنوا هبانيا مالا سمايو إرئيه دور سمايو مخلوقاته سمايو يأكرك كساري يأكو واجبهم مايو والرحمة ديسة ومن رحمتي إلى أن حديث ديسة درسال وجعالي يا لي لكم أذينك الليل حبانو إذين يا لي والنهار مال إذين يا لي لتسكنوا هذاك أون قنزا إن النصرتان في هذاك جليسا ولتبلغوا مالنت أون قنزا ولتبطقوا إن الجرستان من فضل هديق أبي هذاك من مارنتان مالنا كمن مارنتان ولا علىكم مدننتين أتشكرون إلى إنكم مهديسان أدمدنتيهم أسان لديم كي يلقوا كل كحوجي ولا يسوسوا خبرني wa no kalaaheen keya malinka ya wuxuu ilaadoomada u sameeyay marka lagu sheega uun uhi yaa ku eekta uun uhi yaa waxa waayay hadka waxan sameeyay rabbia amaabood loo ilaannimo iyo يناديهن إله وقوم كوداً أجيرا وفا يقولوا الله إن شركائي كوي ووح إلى لهاي آوي الذين شركضاً كنتم هانجلتين تزعمونك وكوبين هواسة إنه شركة إليه قلت لك يا شبار انت أمدال لك أمر خات الله قدقا ونزعنا واسبنا من كل أمة أمدال أركا كلها دوحان كبعا بعينينا شهيداً من كمر خاتيكا وهو نبيهم نبي قوذيو كلها سانيا فقولنا ابو الهيدي سبحانه وعندنا حاتو ضد يهو الله كالا يرهانكم النبي كان نبيه اللي ايدي سعودين دين نبيهنا واك وحو النبي ايدي سعودين دين جاء الحيشاتين اما انت اتكو قد بيسينكان انتو حلوكان فعالموا وحاونك ايدي الكواق هذا انا الحق لله قرأ الله علي حق الله علي وناك دمان تسأل الله علي وحيكا لحقوان نقوم وايد حق محالا إلى الشيء صابته الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول وحقا لو وايني ينبدل منها حق لا إلى كلك إله سوشيزا يوحو الشيكا نبدل مين أو حقا أو رنا أو سوغا وحن ألا كجري وايد ما وحيئي كانوا يفترونك وبند كل بينهما مايل ولا عليكم يا لي لا ولا اي تلايين لدهاي افروا لو وايي وحارم نومك يوم القيامه لوو تغي الىه وين سبحانه قل وحات هذا خصوصا ان الله عليكم كركينا الا لله بينك حدوث المدن جوكته بكايي له بينك لبدل قنقية قرمك بالمية سلمية إلى يوم القيامة قيامة المارين تدئين تلقى قارو حبين جوبتاء عدين نقطو من إله أحد العابد وكما أو غير الله إله غيرك يأتيكم ذي الله إيمان بضياء نفتين أفلا تسمعون وحق إليين شيقة مويدا مغلينين قلو من شيقة إن جعل الله حديئة بياله عليكم كركين أنهارا مالين سرمتا هدود جوب تكييرو إلى يوم القيامة قيامة مالين سيلا من إله معبوده أكوما غير الله ألا غير كيا يأتيكم إذين لا إيمانا اللي من ليل تسكنون النساتان في هبنك قديسة أفلا تفسرون وهجي يدرل إذين شيئا مار ومن رحمته نحريستي صدرت أن يجعل يالي أبا لكم لأجلكم أذنك همكن الليلة هبانو إذين يالي والمهارة مالينو إذين يالي لتسكنوا إنا دمستان في هذاك قديسة ولتبتغوا إنا درستان عنطو مالنت من فضله إلى دغض ساد مالنتي دونتان ولعلكم تذكرون إنا إلى هي الراحه هي رزقه عبد الله لا اله الا اله قد ندهت قمه ويوم مال وشك امدا بنادي او الى ذلك يري دونا او فيقولوا ابون يدونوا اين شركاي كوي واحد الى ولد جناي اي الذين شركدا كنت مع انجيلك تسمعونك وكوك بين ونزعنا وحنسبنا من كل أمة ومالارك كل جدع كسبنا شهيدا أحدكم رخاتك عن النبي جذور أفقولنا واحد بذدحنا ده وما ذي ما انت لك على قادنا قبله وده الله يا محكمة عدليه ومعكمة الله عز وجل إن لا قادني لك, قفنك قفنك قفنك لك على حقي قفنا كل لحن قفنا كل لحن أما أنت الجوجا فقولنا واحدنا حتولك برهانكم حجدين حجلا ما ها يفعلوا وحدكوا هذا أنا الحقر إن إلّا الحق إيكليا توسونا تج وضلوا حالما عنهم وملاحق وذكروا ما وحي أي كانوا في الدنيا الدنيا ذكوه ذكوه هنجلين يفترونك وفبنمته والله وع